إلا إلى سنده ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه ولن يلجأ العبط إلا إلى مولاه يا رب أنت الرحيم الذي نستعفي رحمته أنت الوهاب الذي نستوهد مواهبه أنت الغفار الذي نستنطر مغفرته أتفضل علينا يا الله بما أنت أهلك يا متفضلا بغير حساب اللهم عافني من بلاء الدنيا واشفني من سقام نفسي وداوني من الضلال بمحكم تنزيلك وعصني من الزير بجليل هدية اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمر ولا تجعلنا من أهل المنكر ووفقنا للنهي عنه. اللهم ما كان لنا حلالا وفيه مرضاتك فدلنا عليه وقد قطهنا إليه على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا صفوفكم اعتدلوا اتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أَفَطَرَ بَلَ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً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 صادقناهم الوعد فان جيناهم فان جيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين اللهم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم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 How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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر الله, أكبر الله أكبر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 سمع الله لمن حمده ربنا ونزل الحمد الله الله As-salamu alaykum wa rahmatullahi wabarak.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 Bila ayatil lilmu'minin wa fi khalqikum wa ma yabsu min dabbatin ayatul liqaumin تِنَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ الله